موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لجاود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إن أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب قدوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد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 شَرَابَ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَانِ أُولِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْعًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ العبد إن فَوَيَعْقُوبُ قُلِ الْأَيْدِي وَالْأَنصَار إِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّار وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَار